الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه هنا جاء في الأثر الذنوب ثلاثة ذنب لا يبالي به الله هداه ما بينك وبين الله والذنب الثاني ذنب لا يغفره الله وهذا هو الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به والذنب الثالث ذنب لا يتركه الله المتعلق بحقوق العباد إن حيق العباد يقول رب إحنا عزين حقنا محدش بيسامح يقول لك أنا أسامح طب أنا من يدريني يمكن ميزان الحسنات يقف نائس حسنة إذا نائس حسنة أذهب إلى الجهنم الحسنة دي أنا سيبها لي ولا لأخوي ولا لابن عمي ولا لصحبي ولا القرن ما أنا حريص على حقي ومحدش بيتنازل لحد أبدا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية السابعة من المبشرات في سورة النساء قوله تعالى ومن يك ومن يكسب ومن يستغفر الله يا الله ومن... ومن... من الآل الآل اللي في نهايتها يستغفر الله ومن يظلم نفسه ومن يكسب سوءا أو يظلم يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما من يعمل سوءا يرتكب كبيرا أو يظلم نفسه بالصغيرة ثم يستغفر الله يقول ربي اغفر لي يجد الله غفورا رحيما مهم يستغفر الله يسارع بالاستغفار يقول إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار فأنت عليك بالاستغفار داوم على الاستغفار كما كان نبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس الواحد سمعين مرة ومئة مرة رب اغفر لي يعني قل عائشة يتأول القرآن قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا استغفر الله دائما أكثر من الاستغفار قل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فيه أمانان لأهل الأرض لأمان الأول وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لم يعد رسول يبقى الاستغفار والدى الأمان الدائم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والأنبياء علمونا الاستغفار سيدنا نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتها مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات سيدنا إبراهيم رب ادعني من قيمة صلاة ومن ذريتي ربنا أتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الأنبياء جميعا والنبع ووررت عنه صيغ من الاستغفار يعني عديبة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 ما تقولش أنا ما عنديش حاجة إذا كان رسولك الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عندي فكلنا في حاد إلى الاستغفار وإذا استغفرت من قلبك فإن الله غفور رحيم يجد الله غفورا رحيم شوف كلمة يجد الله غفورا رحيم مش بس يغفره يجد ودد الله كأنه كده كان بعيد عنه ودده غفورا رحيما بهذين الاسمين من الأسماء الحسنى وآخر آية في هذه المبشرات هي قول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذاب ربنا يعني مش مشتهي يعذبكم ذهو يريد أن يرحمكم يريد أن يخفف عنكم هو رحمته واسعة كل شيء كل شيء واسع المغفرة أرحم بكم من الوالدة بولدها فالله سبحانه وتعالى ما يريد الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم اشكروا الله وآمنوا بالله ولن تجدوا إلا رحمة الله وإلا رضوان الله وإلا مغفرة الله عز وجل وإلا فضل الله الواسع من بعض الأحاديث القدسية التي وردت ولم ترد بسند صحيح يعني يقول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 أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم فيتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي آل ذكري آل مجالستي وآل شكري آل زيادتي وآل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي انتابوا تابوا إلي فأنا حبيبهم أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب من أقبل إلي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب يعني شوف إلى أي حد كما جاء في الحديث الصحيح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 المقابلة والجزاء من الله أعظم بكثير من بداياتك وأضعاف مضاعفة هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا ومن ذلك يفرح الله تعالى بتوبة عبده إذا تاب إليه يفرح به كما يفرح كما ذكر في الحديث الإنسان الذي يذهب في الصحراء فتضل منه راحلته وعليها زاد وطعامه وشرابه في قلب الصحراء فيها حياته ضلت منه راح يبحث عنها فلم يجدها فقال أنا أنام في هذا المكان حتى أموت فنام شوية وعدين قام وجد راحلته بما عليها من طعام وشراب شوف بقى يعني ودد الحياة بعد الموت المؤكل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أفرح بتوبة عبده إذا أقبل عليه وعاد إليه بعد أن شرد منه الله أفرح بتوبة عبده من هذا المسافر الذي ضلت راحلته وغيس منها ثم وجدها إن الله يحب التوابين ويحب المتظهرين هذه هي الآيات المبشرات كما رآها رجل القرآن والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد ابن مسعود هذه الآيات يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنا الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الآية الرابعة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما والآية الخامسة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الآية الثالثة الآية الثالثة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثم عظيما والآية السابعة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما والآية الثامنة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما نسأل الله أن يفقهنا في دينه ويفقهنا في كتابه واجعلنا من أهله أهل القرآن أهل الله وخواصته اللهم أمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتضح من خلال السياق أن الجميع بحاجة استغفار فطريق الإيمان أطمن وأكسب للعبد فالله يحب التوابين والمتطهرين ويضاعف لهم الحسنات ويزيدهم من فضله وهم من رزقه ينفقون ويعطون فيا له من كرم ويا له من فيد ويا لها من صفة لا يقعد عنها إلا جاهل خسران والله يخبر الذنوب جميعها بالاستغفار وهذا ما يهلك به إبليس والله يبتل الإنسان إذا لم يستغفر ويتب لكي يطهره من المصائب والحديث بقية مع تأملات قرآنية